Fifty Languages Toach ishra, bsuk ishra Thalafatun wasab'un Thalafaa wasab'un Khushd Al-Samaahu bi'amali shay' al وغة <تصفيق> هل سرطة يسمح لك أن تقود سيارة هل سرط يسمح لك أن تخود سيارةغة <تصفيق> <تصفيق> هل سرطة يسمح لك أن تشر الخمر هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر؟ و ويزاقو خغغوم ويچینو فیت هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج فیت خوشت يسمح ان يجوز مش توتن تشيشا خوشتا هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا ان هنا مش توتن وشيشا خشتا هل يسمح بالتدخين هنا هل يسمح لنا بالتدخين هنا هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان چيك هل يجوز السداد بالشيك هل يجوز السداد بالشيك اخش ارحاقودي هل يجوز الدفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط تليفونشي لي مجرد أن اتصل بتليفون اتسمح مجرد ان اتصل بالتليفون زغورم سقچاو قودييمه سلاچتا لي مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال زغور قس او قودييمه مجرد ان اقول شيئا اتسمح مجرد ان اقول شيئا باركم شي لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له أن ينام في المنتزه ار في تيب لا يسمح له ان ينام في السياره لا يسمح له ان ينام في السياره شتريان فيتيب لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له ان ينام في محطه القطار تتسمح خشتا اتسمح ان نجلس اتسمح ان نجلس مينوم اتسمح بقائمة الطعام؟ اتسمح بقائمة الطعام؟ شاف شافو بققد خوشتا هل يجوز ان منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟